بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كولا بربنا أحدا وأنه تعالى جز ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيه لا الله شططا هو أن بيب وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا, واننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَفَدًا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنْ وَأَنَّ لَنَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تحظوا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقابوا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقا لنفسهم لهم فيه ومن يعرضا لربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن كن ضغا وَلَا رَشَدَ قل إِنِّي لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يبهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما